أَوَلم يَسِيروا فِي الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَت عَاقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم كَانوا أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً كَانوا أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً وَأَثارُوا الأَرضَ وَعَمَرُوها أَكثَرَ مِمّا عَمَرُوها وَجاءَت هُم رُسُلُهُم بِالبَيناتِ فَمَا كانَ اللَّهُ ليَظلمَهُم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 ثم إذا أذاقهم منه رحمةً إذا فريق منهم بربهم يشركون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 أبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون